إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أُوتِي كتابه بيمينه فسوف يحاسب فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أُوتِي كتابه وراء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 قسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لتركبنا طبقة عن طبقة فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون